بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عامدة ناطبة تطلى نارا حامية نسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصحوبة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صبحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيصر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن